Come الله أكبر قولوا معي الويل للمستعمل والله فوق الغادر المتجسر قولوا معي الويل للمستعمل والله فوق الغادر المتجسر الله أكبر يا بلادي كبير ومديد عاصية المبير ودمير Amen. <laughs>